برنامج حكاوى كيدز مثلاً يعني الله المستعان الحلقة تصور بأربع كاميرات أربع كاميرات بيسوور الحلقة البنات اللي كانوا موجودين الحلقة قبل السابق ست بنات موجود معاهم في المكان أوليا أمورهم أمهاتهم أو أبائهم مش يسيبوا بناتهم يروحوا مكان زي ده ترتيب المحاضر إن هو يجيب الناس وينقلهم من بيوتهم لغاية الدرس والحفاظ على البنات اللي ما يوصلوا وأربع كاميرات بتطور ومنتاج الحلقة الأولى تعادل ثلاث مرات تقريبا عشان تطلع بالشكل تتعادل المنتاج بتاع الترتيب اللي أستاذ أحمد بيها موجود من قبل البحث بساعة يعني لما البث بتأخر مثلاً عش... نص ساعة أو تلت ساعة هو يبقى أصلاً موجود من الساعة 8 أنا كنت هناك في مكان التصوير الأسواة السابق الأسواة اللي أذك قبله الأستاذ أحمد طالع قبلها ب... ب... بساعة طالع مكان التصوير قبلها بساعة عشان يرتب بث مع الأطفال وده هيعود إزاي وده هيقول إزاي ده مجهود اللي ال... هو في التنفيذي غير اللي أنا بنقوم بي على الشبكة فمش عامل المنهود الكبير غير التحضير بقى في المادة العلمية نفسها والتحضير ستظهر بيحضر من أول أسبوع إذا كان كنت متفق معاه على بس أسبوعي هو طلب بس أسبوعي عشان يقدر يحضر المادة ولذلك بفضل الله عز وجل المادة قوي جدا ويعني أحسب أنها يعني الموجود زيها على في في الواقع الدعوي قليل ولعل جزا الله خيرا أنه هو ساعده في الأمر أنه هو أساسا يعمل مدرس معلم والدي الأطفال اللي هو بيدرس فيها أساسا فالأطفال حتى عارفينه ويلوم علاقة بيه. فكل المجهود ده يحتاج ان هو يتكلل بالنهاية بالنجاح. لما اخب بالاسباب ويأتي نبيه لا سماعه احد بس مخب بالاسباب. الانبياء لا شك اخذوا بالاسباب. لكن انا مساجه اخب بالاسباب وبعد كده لا يستوي عندي مليون مع شخص. يعني انا تعال ان علاك الى البلاغ. انا قمت وده فيست ما في وسع يعني النجاح هذا فضل من الله عز وجل لكن مطلوب بالعمل وأحسن العمل وإتقان العمل وإتقان العمل فمنظل إتقان العمل إن أنا كل ما في وسعي من أجل إن هو يصل لأكبر فئة ممكن ده للفيس وضابط الفيس اللي إحنا لازم نتبعها علشان نقدر نصل لأكبر قادر ممكن الأمر فعلاً أصبح الفيسبو ضيق جداً جداً فوق ما تتخيلوا عشان يعتمد على الإعلانات المموله وعشان ندفع فلوس وكذلك وإحنا برضو بإذن الله نبذل مجهود سعينا ونحاول نوفر دعم الكلام ده ولكن برضو محتاجين نحنا إضافة إلى إني أحاول أوفر يعني مثلاً حد متبرع مثلاً بالإعلانات لكن لازم لازم يكون المحتوى نفسه متوافق متوافق مع المعايير عشان ينجح الإعلان وأدفع أموال في إني أعمل الإعلان ويأتي الإعلان بثماره وهيأتي الإعلان بثماره نفضل الله عز وجل يعني كلام في الكواليس الكواليس الكواليس إن شاء الله بإذن الله إحنا قريباً جدا نعمل برنامج مع الشيخ عبد الرحمن منصور في الإرشاد الأسري لسه في مرحلة النقاش مع الشيخ عبد الرحمن تمام طب طبعاً ضمن الأمور اللي يعني لما يكتمل النقاش إن شاء الله بقى عروضه على إدارة على إن شاء الله يعني إدارة الأسرة والأشبال أخذنا خديجة وأخذنا كريمة جزاو الله خيراً لكنها لسه ما زلنا في المحالة اللي على يعني أنا لسه مختش المحاور ولسه في نقاش مع الشيخ عبد الرحمن لسه لم يحدد شيء يعني نقاش مبدئي لسه أول شيء تكلمني الشيخ عبد الرحمن تكلم فيه وكلمتنا فيه مع الشيخ عبد الرحمن ان احنا تصور المبدئي عشان الشيخ هذا يحضر عليه حوالي 15 حلقة الحلقة 10 دقائق فقط مش هتنزود عن 10 دقائق يعني من 7 ل 12 دقائق يعني اقص لا شيء خالص 12 دقائق وكان الناس هل نكون حوالي 7 او 8 دقائق الحلقة الوحدة عشان نقدر الناس تسمع صعب يعني انا قريبا كنت تسمع الحلقة ساعة ونص الشيخ محمد الدوش يعني كانت الواحد زي ما بيقوله يعني استرجع الماضي وعاش حالة من الأنس بالماضي. يا محاضرة ساعة ونص بتسمع درس ساعة ونص ده يعني أصبح شيء ضرب النفخة. اللي إيه؟ فالله المستعان الله المستعان. فاحنا نسمع من أخونا عمر الضابط احنا طبعاً أخونا عمر يحتاج نعرف حاجتين اتنين احنا عندنا الآن مثلاً فرق العمل فرق العمل قائمة على مثلاً يعني بداية مثال عندنا فريق تصميم وفريق منتاج أساسي. دي أساسي. أساس الفرق اللي عندنا بينفذوا منتج المنتج اللي هم بينفزوه منتج اللي هو المحتوى المصمم أو المحتوى اللي هو مونتاج، تمام المنتج ده اللي هنشره على الفيس لازم يكون مراعه فيه معايير الفيس معايير السوشيا الميديا معنا صح علشان يصل أكبر فهم ممكننا زي فعمر هقول لنا مثلا المعايير اللي هي المعايير العام. المعايير العام اللي هي مثلا مدة الحلقة مدة المقطع مثلا اللي هي البداية تبقى ازاي الكلام نكتب كلام على الفيديو ولا لو انتو شفت مثلا فيديوهات الجزيرة قناة الجزيرة الفيديوهات الكثيرة بيتكتب كلام بخط عريض كده على الفيديو مثلا يعني انا بحاول اقرب برضو الصراع حسما انا فهمت بصوية اتكلم وان شاء الله هتكلم معاكم وهيوضح وجهة نظر هيوضح المعايير اللي هو اعوذي وصلها لك عشان ده يصل لأكبر كما ممكنه مش كلام في الجانب الفني هو كلام في الجانب التسويقي الجانب الفني ده إبداع فريق المونتاج لكن دي معايير تسويق يجب أن الفريق يسعى أنه يراعي أكبر قدر من على مدى مراعاة الفريق آآ ليها آآ على مدى توافق الفيديو أو المنتج في التصميم أو المنتج اللي هو المصمم على مدى توافق معايير النشر الت... على الفيديو وده معورة حتى الم... يعني وقتنا نوران ماجد أو وقتنا يوسف رجاز أو من آخرهم بيجي يعملوا فيديو تصميم لي عفوا تصميم لي علامة في أداة على الفيس بتحسب عدد الكلمات لان لازم يكون الكلام اللي على الفيس نز... اللي على التصميم نسبته لا تزيد عن 20% من حجم التصميم في أداة حتى بيستخدموها لقياس نسبة الكلام وحساب نسبة الكلام الى إجمالي التصميم عشان تصل الكلمات لأكبر.. عشان يتوافق الإعلام والتصميم مع الإعلام ولو تعدد الكلمات 20% الإعلان لا يقبل الإعلان لا يقبل بيترفض ما بيقبلش إعلان موما هو بيقول إن تصميم.. الفيز بيقول إن تصميم لو عليه أكثر من 20% يبدأ نص كتابي وليس تصميم ليس ليس أدامة رئية ترى بالعين ولكن تقرأ بالعين لا ترى لكن تقرأ لأنه خلاص أتحول إلى نصف كتابي اللي يشوفه يحتاج أنه يقف ويرى الكلام اللي عليه لأنه كتير أكثر من أشخاص في تمام؟ كذلك مثلاً أخواتنا في فريق في إدارة المنتدى المنتدى سواء أخواتنا الفضليات مثلاً في فريق في إدارة الإخوات أو في إدارة أو في إدارة الإخوة أو أي مكان أو إدارة الأقسام العلمية منشوره كلمات شكل نشر الكلمات الاكتباسية اللي هحول عليها على رابط وهلا حط الرابط مثلا في الكلام في البوست ولا حط الرابط في أول تعليق وشكل الكلام نفسه هكتبه ازاي وعدد الكلمات أو عدد الحروف اللي أنا أكتبها عشان الكلامي يصل لأكبر فعام ممكن أكام دي برضو معايير لازم يعمل. ده الأمر الأولاني اللي هو المنتجات اللي بتحصل والنا واللي اللي بتتم وكذلك ال الأفاضل اللي بينشروا آ... ممثلين عن أقسامهم عن إدارتهم أختنا مثلا أم عبد الرحمن بتنشر من فريق الفتوى ومن مكتبة الموريات ومن مكتبة الموريات أختنا آ... نوران ماجد نزار الله خيرها بتنشر عن فريق التصميم أختنا جيجي آ... جي كمال بتنشر عن فريق المنتج وهكذا في بقى عدد من حضراتكم عدد من حضراتكم بينشر على صفحة نفسها لو بوست زي بوست صلاة الضحى زي بوست تدبر في آية واختنا أمل مسلا بتكتبه بوست صلاة الضحى بتضعوا أختنا جيجي جي كمال احنا بقى ما عندناش متخصصين فقط لصفحة الفيس ونحتاج تعاون في ان في ناس في من حضراتكم قائمين على نشر المحتوى الخاص لصفحة فقط زي الأخر عمل بتقوم بي حاليا ف كل أخت من حضراتكم أو أخ موجود معنا لما يجي يقول عمر يتكلم عيقول لو هو سأل كل واحد بيعمل إيه عشان يبدأ يوجه الخطاب أو يوجه المعايير فلو هو له وظيفة أساسية ممثلة عن مرفق من المرافق أو عن قسم من الأقسام بيقول ولو هو له دور محدد في الصفحة زي أختنا أمان مثلا ما بتنشر بتنشر مقطع تدبر في آية مثلا أو مقطع من القرآن أو أخونا أحمد سلابي مثلا بينشر شيء دعوي أو أختنا آمة الكريم بتنشر كلام دعوي خاصة بالصفحة ببوست وتكتب بوست على الصفحة ده تقول عشان هيبريها نظام تاني برضو كأدوار أعتقد أن كده ستنفيذة كل اللي عندي شعرفها أخونا عمر وقته سمح ورجع البيت وله عشان يدخل معنا أخونا كريم عمر اسماعيل و كنت معنا ينزيم أخو سماعي لأنني كنت في الموقع من الحالة التي كانت ساعة قريبا بس حصل على انقطاع بعجلة يكون منقطاع الخير إن شاء الله و تبعتي شوية مع أحمد وصيم و صفحت الدكتور حزم شمال و اشتغلت شوية في التسويق الرقمي فأكتم مصدر فيك و و دلوقتي إن شاء الله نكون معاكم مسؤول نتبع مع العدد في شغل السوشيال ميديا عندي الأخصص فيسبوك يوتيوب وتليجرام تقريبا بالترتيب ده وبعده تويتر وما دول أكثر مص المصادر اللي نركز عليها بالتلفزيون إن شاء الله هو طبعا قبل أخي بس إنه كان يعمل شغل محترم جدا وشغف موجود قوي وراء فريق عمل يعني فريق عمل شغل محترم جدا جدا وكان يبذل مجهود كبير أصلا نتقابل منه حتى لو كتبا النشر أو معدل الوصول أقل من اللي كان متوقع إلا ان هو الحمد لله احنا بغزب العمل وليس بالنتائج واذا كنت سعر في يدي احديكم فسيرة فاليغيسة وفي احديكم فسيرة فاليغيسة هو دلوقتي يعني احنا اهم حاجة نستنبه على العمل ده هو استعلم بلا سبحانه انه هو احنا ماديا ونقصوش ماديا بالفلوس انما كإمكانيات مادية ممكن يكون هذه الاعلام اللي معنا مش نقصوش قوة مادية جديدة وممكانيات وتجهيزات كبيرة سواء كان من المنتاج او اعلان او تمويل بالكلام ده كله الشوكات التانية بتصرف جامد جدا ممكن قناة واحدة تكون بتصرف ملايين الدولارات الشهرية احنا ان شاءنا حاجة دا كده لكن من انتصر او ربنا بيوصل رساله به بالتوفيق الناس سبحانه وتعالى فاحنا اهم حاجة في حال ان نقدر نبدأ به العمل هذا هو الاسعب الله سبحانه و... وتعالى بعد الاسعب الله وندخل الالتنمي عن امور التنظيم الش هو إن شاء الله سيكون الموضوع منهجي لمنهجية يعني كان في بعض الأمور الفنية أو الخطة المنهجية فريعاً مش عليها أجبها بالسيستم أنه هو من الأول من المادة يتم انتقل حدا ما يتم ترويجها على التواصل بيكون فيه خطوات معارضة إن شاء الله إحنا خطوات إن شاء الله هنمشي عليها لكن ربما يتم إجراء بعض التحسينات يعني أحب يكون فيه طيب هو صوت صوت واضح كده صوت يا دمع تمام تمام مؤسس فل هو دلوقتي لو ممكن بس نفسه تعريفية سريعة من اللي هيكون معانا يشتغل بأديه في السوشيال ميديا هو اللي احنا فهمتو انه هو في اربعة تقريب معانا في السوشيال ميديا هم اللي هيكونوا متباهم معانا تمام كده او جميل هكذا يعني احنا ان شاء الله هنقسم مهامنا عليها هيتم تقسيم الشغل بشكل مطلوب تمام طيب احنا اللي هنبدأ فيه في الفترة الجاية ان شاء الله ان حي الله ان نحط خطه للمحتوى بشكل استباقي عشان خاطر نيجي في ميعاد النشر يكون كل حاجه جاهزه يعني يكون على الاقل خطه النشر جاهزه من دول 15 الخطوات اللي احنا هنمشي فيها كلها تمام آه... هيتم ذاله على عدة مراحل آه... اول مرحلة البحث وال يعني معش في روبت كده هشلكو لو معك وصلنا روبت ال ال الدокументات هنكون تعملو رغبتي تطلع اللي هو هو بالضبط الخصب خطوات خمس مراحل اللي احنا همشي فيهم ان شاء الله هو ملخص الناس إن هو هيتم تقسيم العمل على عدة مراحل المراحل الأولى هنعمل كذا المراحل الثانية هنعمل كذا المراحل الثالثة هنعمل كذا بالترتيب وكل المراحل يكون في مهامات مطلوب فيها التنفيذ وكل ما يكون في مطلوبة مهمات تنتيزها وعيها لأسفل مهمات دي تمام؟ أحضر حسس يعني بس نجاهزة مفهولة عشان تكون سوى مطلحة تمام يا شخو عمر نبعد طورك البلاتر رو بوته اه تمام يعني لو ممكن كل لو ممكن نفتح الحاجات دي مع بعض ونشوف نظره سريعه المحتوى اللي احنا بننشره بشكل عام على السوشيال ميديا في تصنيفين جزئين المحتوى المتخصص والمحتوى العادي المحتوى المتخصص اللي هو انه بنتم بيتم بيتم انتاج بشكل احترافي كوجزء انه ترويجي لمنتجات خاصة بنا او اسمها م... او مرافق بيتم مظهر وضعها على الـ social media. تمام؟ والجزء الثاني هو المحتوى العام وهو المحتوى الموصولين شكراً المقارب بموسم عباية موسم الدعم القيام الليل، صوت الضحة، صوت الفرائض أين كان المحتوى العام اللي بيتم نشره بهدف دعم العام، تمام؟ المهم إن, إن إحنا نجهز المحتوى اللي إحنا عايزين نشره قبل ما نشره عشان أخذ الموضوع الأمريكي بشكل منهجي شوية آه ونقدر آه نحط خطة تطور نقدر نوصل منه وبناء عليه يوصلنا لهدفنا لو احنا حددنا خطط النمش ان احنا هايزين هدف معين الهدف معين انه هو ناشر النفع بأكبر قدر منه يعني هو ما شاء الله الموجود اللي يبزل موجود في جير جدا فنحاول ان احنا نوصفق نصف القنوب التنظيمية عشان يكون الناشر ليه صدر أول ان شاء الله فهو دلوقتي احنا منقسمت تعال لجزئين جزء المحتوى المتخصص وهو ده زي البرامج التعليميه عشان زي مثلا دلوقتي برنامج كيدز كيدز الخاص بالاطفال او الصفحات اللي بتنشر من موقع طريق الله او من المنتدى او كانهوله هيتم ده كله بتنسيق ان احنا هنجهز نحلف في فتره جه عايزين ننشر قد كده تمام عندنا برنامج في خلال طيب تمام الصوت كده واضح عندنا برنامج او اتنين برنامج في خلال شهر رجب السنه وفي السنه صفحات معينين عايزين ننشرهم على السوشيال ميديا من اطمع السوشيال ميديا تمام والمحتوى العام والمحتوى العام هو المحتوى الغير متخصص او اللي هو زي موسم العبادات صفحات شهر رجب وشعبان الكلام ده كله ده فكرة عامة تمام احنا زي بقى هن الالي اللي هننشر بيها الحاجة دي أول المرحلة مرحلة البحث والتحقيق. مرحلة البحث والتحقيق. دي هنعمل فيها حاجتين. فيه. أولاً إن إحنا نحلل السوشيال ميديا آتيا. وهذا كان مسل التقييم. نحن دلوقتي هنفصل توقعات العامة للسوشيال ميديا سواء كان فيما يتعلق بالشباب أو آه، آه، فيما يتعلق بالسوشيال ميديا نفسه. يعني هو فيما يتعلق بالشباب هي الاهتمامات. الخاصه الشباب في الفترة الحالية او الرسالة اللي انا مهمة ان احنا نوجهها لهم تمام او التريندات اللي بتطلع في السوشيال ميديا وهل دا يناسبنا الحديث عنها ولا لا زي بضبط الدكتور حازم شمان امعطيه ضعاء كثير افاضل عاصل من فوق بس امسعكم تبع الدكتور حازم شمان في هذه الفترة فاللي يعرف يارفن هو بيتابع تمام الشباب شباب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعرف ان هو بيتابع اهتمام الشباب كأنه هو شخص واحد منهم تمام حتى كمان بعض الافكار اللي بتسال بيبقى عارفها وبنانا هي بيستخدم المادة دي ك ماده دعويه دي فاحنا في المرحلة دي عايزين نعمل آه آه نجمع بيانات فقط مش هننتقل للمرحله قبل ما نخلص المرحله لا لا يعني عشان تنقل المرحله الثانيه قلنا خاصه في الاولى مش هننقل المرحله ف هو دلوقتي في المرحله دي هنجمع معلومتين فقط حاجتين اساسيين عايزين نجمعهم الاهتمامات عن المنتجات العامه السوشيال ميديا واهتمامات الخاصه زي مثلا التريندات تمام واللي احنا عايزين في على السوشيال ميديا اللي عايزين نشره على السوشيال ميديا ممكن أبو سلمة أخويا أبو سلمة يقول هونا إن إحنا هدفنا في المرحلة نحتاجون بخصوص إحنا بننتج برنامج كذا متوقع ننشر كذا الشيخ الفلاني الشخص فلان هينشر درس كذا لايف في الوقت كذا فده هي هنسمعه وبنان عليه هن هنشوف إزاي ننشره تمام الجزء التاني بقى اللي إحنا هنعمل زي كذي مبود أكبر في الحين تريه إحنا مشين في بنعمل محتوى بشكل متوازي يعني محتوى متخصص محتوى عام إحنا مشين فيه بشكل متوازي تمام المحتوى العام بأول اللي هنجم فيه موجود أكبر تمام آه آه زي ما إنها نشوف التليندات اللي اهتمامات العامة والاهتمامات الخاصة وتحليل السوشيال ميديا نفسها الأعمال دعوية اللي بتلقاها صدى كبير في الفترة الأخيرة أو حتى بعض الأعمال اللي بتنتشر انتشار فيروسي بتنتشر كده على السوشيال ميديا ممكن نستلهم منها بعض الأفكار تمام عايزين المهارات أو المهمات اللي هن يعملها في المرحله دي وقتها يعني يكون يتم تجربه معايا خلاص لي يعني مين ممكن يساعدنا في يساعد النساء من يساعدنا في القصة دي واحد يكون عنده مهارة البحث عالية جدا تمام انه هو يجب مؤخص في السوشيال ميديا مثلا في يوم واحد او في زواء واحد آآ آآ واحد تاني يكون آآ سميع تمام انه هو مثلا ممكن يسمع درس معين لشيخ ويطلع منه اهم الافكار والمواعز آآ الافكار العامل فيه آآ آآ بس هما الحكتين دولة عايزينهم في في الجزئية دي قبل ما ننشور هم محتوى الى العرب يعني مثلا دلوقتي فلان وفلان, وفلان بحث ان هو دلوقتي توجه العام للشباب الاهتمين العام الاهتمين العام للشباب كذا الاهتمين خاص او الترند على السوشيال ميديا كذا المحتوى متخصص في السوشيال ميديا اللي حقا انتشار كبير في الفترة دي كذا وكذا وكذا, وكذا. سواء كانت حاجات قديمة او حاجات جديدة تمام فعايزون حد يكون عنده مهارة بحث وحد يكون عنده مهارة إن هو يسمع درس كبير وينخصه في, في عدة افكار وفي عدة مقاطع فهل ممكن يعني, يعني اخونا سامي معانا هل ممكن نبدأ دلوقتي نوزع الاضوار وكده ولا, ولا ولا في مرحلة ولا في سانية اه بصش غمر بص ربنا ربي رفيك وكاذاك الله خان على أه. شرحك يعني مش فاهم نقطة يسمع درسه ويلخصه مقاطع المقاطع يبقى فريق منتاج حنبديهم نتكب منهم مش فاهم تقصد ايه يلخصه لا هو مش هي مش هيقطعه ولا هيلخصه ولا اي حاجه ومسلا دلوقتي انا اسم لهم تخبره بجميع الشيخ حالي اخيرا كان يتعام ايه اه يتعام ايه فمنافق صورة معهن تعليمًا بيأخذ الخطوة جمعًا شمعًا اتنشأت ليه تمام؟ الخطوة ستين جيئًا لو افترضنا إن ده هدف من أهدفنا في النشرة على social media سواء كان محتوى عامًا من تخصص يعني أي كلام توصد الهدف في النشرة على حلقة تمام. كاملة؟ تمام، لو افترضنا إن الحلقة دي من ضمن أهدفنا في التحليق هو الشيخ حدًا شمعًا في الخطوة بتاع الصورة فأسلم مثلا سبع أفكار أو سبع أجزاء أو سبع موضوعات جزء يتكلم فيه عن مواريزة والشباب في جزء مواريه مثلا تدعيه جزء ثاني خمسة يتكلم عن تفسير موضوع الصورة وهكذا فهو بس يحدد يعني هو يسمع الدرس هو, يحدد هو في كارا في فانين من فترة كذا كذا في كارا في من فترة كذا كذا في من الدقيقة أربعة للدقيقة خمسة بيركز فيه عن مشكلة في شوافق في الزواج مثلا وهكذا تقصد تقصد عمل عناصر موضوعية اه بالضبط عناصر موضوعية زائد تجزئة لمكاطع الصغيرة ت... تجزئة يعني تحديد هو ممكن نشوف اه تحديد بالضبط مش هيقطع مش هيقطع يعني اللي هيسمع مثلا لو افرادنا مثلا انا سمعتها سميت الحلقة فانا مثلا انا مثلا انبارح كنت بسمع حلقة الدكتور احمد عبد المونة فانا م. عجبني فيها حاجات معينة، فبقيت قلت إيه من أول الديئة كذا للديئة كذا هنا في مقطع مميز قوي مثلا عن ال كذا الموضوع موضوع تمام. طبعا لك أنا مش هقطع أنا معليش في المونتاج ما معرفة لا لا لا مش هقطع خالص ولا أي حاجة هو بس هتحدث إن <تصفيق> الزراعة لينا لنا عشان عشاننا برضو واضح معي الزراعة التنفيذي لينا في المونتاج والتصميم هو هو فريق المونتاج هو فريق طيب. فريق العرب يعني أنا لما أقوز مقطع أنا ديت اللي هي إدارة السوشيال ميديا أو أي إدارة في الموقع هتطلب المقطع ده من فريق المونتاج ممكن تديهم المادة تقولوهم من فضلكم عن أنه مقطع في الحتة دي وممكن تطلب منهم مقطع بان على موضوع من فضلكم عوض المقطع مميز كده عن مثلا إيد الحب مم. فاحنا كأذرة تنفيذية زي ما نقلت لك قبل كده برضو إحنا يعني تفريغ مونتاج تصميم اللي عندنا يعني مركزية في شوية اللي بينفذهم فرق العمل اللي عندنا تمام؟ اللي هي المقاطع الدعوية والحاجات دي فاحنا هنا هنحدد ونديهم مسلاً ده اللي تأسخده أنا أفضل ان احنا نحدد الاجزاء اللي هو الحاجة دي بتأخذ مجرد جامع يعني مثلاً ممكن الدرسة سوعة ساعتين أو ساعة ونصف اننا عمال أعيد واسمع فيه لو مثلاً كان فيه 3 هنتكلم كانت فيتكلم فوقت أطول فمع فرين ممتازش هو صعب ان شخص يحدي يقوم بالضرير او احنا قلت انتظر انه يكون شخص يش... يكون شخص مسؤول عن التحليل الاجباء وبناء عليها نحدد يعني هو مش هننشوف المقال هاي كلها يعني مثلا التفاهم سبع مقاطع تمام نخل منهم مقطع او اتنين ابو الضبط بس احنا الفضل ده عوز وجال عوز اقول لك احنا لنا تجربة كبيرة في الموضوع ده في برنامج قبل كده في برنامج رمضان قرب عملنا فيه ستين مقطع وفي برنامج كان عن خط الزمن كان لدكتور رغب السرجاني تقريبا عملنا فيه برده تقريبا حاجة تلاتين مقطع كان معنا فريق عمل كبير داخل مشروع يعني عاملينه وموجود فيه أغلب الأخوات الموجودة معنا, معنا في الغرفة وكنا بندي كل أخت تختار إختار اللي هي عاوزينها من الحلقات حلقة أو اثنين وكانوا بيحددوا المقاطع بالدقايق وكان فريق المونتاج بينفس كانت تجربة جيدة جدا يعني طيب. فده إحنا ممكن نعمله بداية يعني ممكن فريق المونتاج ممكن يبقى في وقت عنده ساعة إنه يسمع حلقة ويطلع عشان برضو يبقى عاوز وصل لك معنا برضو تاني القايم على المونتاج طبعاً انت أنا أتكلم أنت متعرفش من الموجودين قايم على المونتاج عشان مرة الناس <تصفيق> بعاني يعني فممكن اللي قايم على المونتاج لما بيسمع هو بيبقى بيعيش معنى معين فبيقدر يطلع مقطع مميز جداً نفس <تصفيق> اللي أنت عاوز تعمله اللي هو شو... أي حد أنا هيعمله فأنا عاوز أقول إيه هنتحاول نشوف إن شاء الله دلوقتي حد ينحدد حد معين من أخوات في زمان الأخر أن ثابت عن المسألة ديت آه... إضافة إلى إن ده برضو مازال أصلي موجود عند فريق المونتاج يعني أنت ممكن تديهم مثلاً مقطع حلقة اسمعونا لنا الحلقة دي من فضلكم كده وحاولوا تلاعوننا هنا مقطع كويس يعني ده برضو ااا أحد أذوار فريق المونتاج ما فيش مشكلة فيه ااا هم يعملوا برضو لكن إذا عند حد أساسي بيعمله عند حد أساسي بيعمله يعني أقدر أقول لك إذا عندك أساسي وعندك يعني معاون كمان فريق المونتاج قصراً خلني يضروا يعملوا دي أحسب ذلك يعني ما قدروا يعملوا دي، بس لو ما قدرواش يعملواها باستمرار أحياناً في ضغط الشغل ببقى صعب جداً إن هم يعملوا ده أحياناً في البرامج، هنصنت <تصفيق> في البرامج الكبيرة يعني لكن في البرامج الكبيرة بنعمل إيه؟ أي برامج اللي لها مثلاً رمضان وكده كان فريق رئيس من الله خير، أي من عليها كاملة بناديهم الحلقة والقلوم طلعهم منها مقطعين ثلاثة بيطلعهم، ما شاء الله تبارك الله، بقى عاوز بيطلعهم مقاطعة مميزة يحددوا المقاطع المتاحة في كل حلقة وبعد كده نحدد أقوى مقطع فيها وبعدين نعمله أبو الزبط أيوان ده ديت شيء إضافي فهو أنا أود نظر أنه هو مازال يعني مازال مازالت ديت مازال أمر يعني موجود مع فريق ممتاز يقدر يعملو بس هيبقى في حسب إمكانياتهم يعني هنسألهم الأول تقدروا تعملونا الحاجة دي ولا لا ده هنبتقوا إن شاء الله مع أخونا محمد رجال هتبقى إيش أنت وشيخ محمد فيها لكن دلوقتي ممكن نقدر أنا هقترح اسم ممكن معانا في المهمة الأساسية دي كمهمة أساسية تمام؟ مثلا مش عارف أختنا أمال تقدر تعمل المهمة دي ولا لا مهمة اختيار محتوى برضو إنه حاجة تسمعي حركة معينة لك وتطلع منها المحتوى أعتقد أختنا أمال أو أختنا بزر الظهور أعتقد يقدر يعملوا حلقتين دول. يقدروا يا أدرى المهم يعني المهم.تبغى ما ليش مساعم قطعة إحنا في عايزين ثلاث ثلاث مهمات سواء كان يوم مش يوم مش يوم أنا بحدد مهمة مهمة, مهمة أنا تمام، تمام. انت عاوز... انت عاوز صحيح تمام عاوز عاوز شخص تعتمد عليه ااا آه... لمدة في المهمة تمام. دي عشان نقدر نوم ون نحن لأن فترة عندنا مرحلة انتقالية لمارنا بيها في حالة شوية من ال... من الخمول فعاوزين دي تجمع دي خطة آه... يعني. تكاتفوا الجميع عشان يعني.. يعني.. نقف على الجنة شفايا هتحدد الدقيقة زي رمضان قرب م. بالضبط هتقول من الدقيقة خمسة للدقيقة عشرة مقطع مميز جدا عن كذا اه بالضبط هتقول كده مش ه... مش هيقطعوا بعد كده فريق المنتاج هيساعدنا بقى هي... هيقوم بتقطع. يعني بنعاون فريق المنتاج الأخت أمال، الأخت كريمة، الأخت سلمة ومعمر، الأخت بزورة ظهور، أختنا خديجة الأسماء اللي بعدها دي كلها، الباقي اللي شايف إن هو عنده قدر على ده بس زي ما قلت، أعضاء في الرئيس العمل عشان هيبقى لهم هم مهمة تانية يعني الأخت جيجي مثلا، كفريو منتج هتستلم مهمة تانية فبداية هيبقى يعني الدور ده لو قاموا بيه، هيقوموا بيه بشكل كل يعني معاون فيما بعد لكن خلينا الأول عشان يبقى الأدوار مخصمة بنتعلم محتوى هو ما وهكذا عشان يبقى ما يبقاش الضخ كله على حاجة واحدة على على شخص واحد الأخت أمل أخت بزور زهور أخت كريمة الأخت سلمة مؤمر أخت خديجة أخونا أه... أحمد أه... نماها لأخت بزور تقدر الشيء المهم دي استنبعنا شو عمر ممعدلها دي في الأسبوع احنا هدأ في البداية بداية صغيرة ماذا؟ يعني احنا في ك ك ك الحلقة قوية عشان خلاصة ان نخلصها بسرعة ف يعني اخوة كان هو مش هزين عن سلعة بابس الأسبوع اه عملناها من كده الوقت و... طيب يعني ممكن ندي فيها الاخت سلمة والاخت بدور تقدروا تساعدوا في المسألة دي نخلي الاخت بدور أساسية بس عايز اوضح حاجه يا استاذ هو هيبقى مقاطع ممكن يبقوا المحتوى يتشاف فيهم 20 ساعة في <تصفيق> كل يعني واحد مثلا شاف 20 دي مثلا حد شاف 20 دي 20 ساعة تمام اخت بدور 20 ساعة دول خ... آآ آآ رشح منهم 30 مقطع ال 30 مقطع دول اختار منهم سبعه تفكير قوي 20 ساعة كتير جدا لا هما يسمعوه انا عندي مثال عندي بس طب يعني اه خلي معلش فهمت انه مش مثال يعني مثلا هيسمعوا في في الأسبوع قد تقريبا والله بص توقعي ان ممكن ااا يعني ممكن مثلا 7 ساعات في الأسبوع يعني مثلا كل يوم ساعة ساعة كل يوم درس آه, اه كل يوم درس او ايوه ماشي دارسة أخو ب ال آه... عن <تصفيق> أسم اسمها الاخت مه الاخت مها أخت مها صابري صح كده الاخت مها والاخت بزور آه... الاخت بزور تقدر تسمعها كم ساعة في الأسبوع طيب، أنا عندك تروح، آه... أيوة، عندك تروح، ثلاث ساعات طيب جوز، ال، الأخ طب أنا حريص ممكن تمسك زي ما الأخ تعمل قالك جز الله خير عشان استمع ده حاجة مفيدة يعني أنا ممكن أسمع درس، أنا ممكن أسمع درس معاكم في الأسبوع أو درسين، لأن أنا نفسي استفيدة لو بس مجرد طلع الفوائد فين، بس يعني يعني ده أمر جميل يعني أساسًا. ممكن الأخت بزور حضرتك مثلا تعملي معك اثنين كمان من الأخوات تبهوا فريق تسمعوا بس يبقى المسؤول مثلا معنا عشان يسهل المتابعة حضرتك هتاخدي مثلا البروز ديات مثلا وتبدي درسين مثلا الأخت سلمى درسين للأخت معها درسين للأخت أمان بس حالتي يبقى أنت ايه مسؤولة فريق السماع ممكن نقول كده وتشفيه مثلا أخوات معاك بقى من الأخوات اللي معانا في الصفحة يعاونوك في المسألة ديت بشكل معاون يعني لا هي هيسلموا كل أسبوع شيخ ومر ولا كل يوم لا هيكون بشكل أسبوع يعني ف... يعني ولو يسمعوا يوم أسبوع يوم ويسلموا أسبوع و... ولو ي... بس لو يوم يكون يكونوا لو بصراحة يعني, لو يوم يكون... يعني اللي يخلصوه يسلموا اه زدتها عشان خاطر إنه يتابع مع فريق بس بس كده كا هيكون متل ما شيء أهم أسبوع يعني. طيب خلاص يعني. إنه هو يوم أفضل يعني على حسب إنت يعني. حسب الجهد بتاعكم يعني. أبو زد طيب. خلاص كده الأخت أبو زد حضرت عن المسألة ديت عشان بس طيب بزلك الله خير. طيب كده الأخت بزور معاك مسؤول على المسألة دي وهي هتشوف مين بقى يعاونها معاها ويعني برضو ينزل وتعجي دي حاجة مفيدة ممكن كل أصلا يتعاون فيها ممكن أن أختنا يسرت ساعة في سماعة دارس للأخت أمنا الكريمة أم إسلام آه... قال الله خير ممكن كده يعني دي حاجات مفيدة ممكن أقول لي مثلا ممكن مثلا أسأل مثلا ولكن الأخت أسرة منسألها مثلا أو أخت خديجة أو أي أخت دا أخواتنا بتسمعي دروس ايه مثلا أو من الشيخ فمسلا ممكن تقولنا بتابع كذا فخلص نحاول ان احنا نزود ان احنا نطلع التوايد منها ممكن الامر يتمني كده يعني طب بقولتي بس فماش حالة هو يفضل انها دروس دي تكون موجهة نعم يفضل ان دروس دي تكون موجهة يعني الشيخ فلان وفلان وفلان ليه دروس مميزة او خطوة مميزة بتخلق الشباب بناء على المفتوى اللي هنشر في الفترة الجاية فهنا يعني يعني هكون محدين دروس اللي هتتسمع سيخان فاطر ايه؟ طيب خلاص بس ده برضو امر هلطبه معاك اه تمام تمام عشان احنا لازم الشيوخ اللي بطلعوا على الصفحة او بنبص في دروسهم لازم في حاجة اسمها اعتماد للجنة الشرعية مش اي حد بنطلع له دروس. تمام تمام فعموما هو عموما يعني جمهورنا واحد يعني جمهور الصفحة احنا كاشخاص عاملين شيوخنا اغلبنا هم شيوخ الموقع فهو حد الدروس ويشتغل علامة مفيش مشكلة يعني مثلا انت هتطلع مثلا مثلا مثلا هيبع عندك أساسي الدكتور رحمد لأب مونة تمام صح كده؟ الدكتور رحمد لأب مونة شيخ للجميع عندنا يعني الجميع بيسمعنا نعم تمام تمام فيعني هو دكتور رحمد مشاهدة طبرك الله يعني ربنا أب مونة رب بارك فيه الدروس مميزة جدا فأغلبنا بيسمع الدكتور رحمد لأب مونة الدكتور حازم أغلبنا بس دكتور حازم الشيخ محمد جلال أغلبنا بس الشيخ محمد جلال ماشي طيب النحو اللي بعد كده النوبة بعد كده اللي عندك ثلاث حاجات أقول حاجة آه تمام أي أخو خلاص الأخت بشكل حس ممكن خاصين يساعدوا في الجزئي هنعمل بوست هنعمل بوست في الجروب الأدمز خاص باستلام وتسليم الجزئية دي هتعملون تاش خامر وهتعمل طيب. في بنتش الأخت بزور اسمها على الجروب فصبرهم جميعا انا هبقى معاك في ده اكتب لي انت عاوز ايه وهتكتعمله ويتابع فيه بقى هارا ستتسلمهم ويتسلم منهم ويتبادل فيه النصح وتناصح والعمل فيه يبقى بصده مخصص للجزئية دي تمام <تصفيق> انا والله مستمع آه... الـ... الحاجة التانية مهارة البحث ودي مهارة واسعة شوية يعني واحد يتكلم عن البحث عالية جدا إنه هو يقدر يحدد يشخص تواجد السوشيال ميديا بشكل عام يعني, يعني المعلومات مش هتكون محددة قوي زي زي ما قلنا لكنه مهم واسعة شوية إنه هو يشخص في التواجדות الشباب بشكل عام وتواجדות السوشيال ميديا بشكل خاص. حتى <تكتش> كذا <ورمر أم> شو بيبحث عن توجهات الشباب يعني هقولني مثال لحضرتك مثال مثلا مثال ايه هاجب لكم مثال توجهات الشباب مثلا في الفترة ديت توجهات الشباب مثلا في الفترة ديت هو ان الناس نجد مثلا ان اغلب البوستات حضرتك مثلا لقطة اعمال مثلا عندك الف صديق. على الفيس. الاصدقاء اللي عندك على الفيس دول انتي اغلب البصة اللي شفتيها واغلب الصفحات اللي انت متابعها بتتكلم عن قضية عمل المرأة. العالم كله بيتكلم من انا على قضية عمل المرأة. مسلا. يبقى ده الاهتمامات اللي الناس دايرة فيها. انا مسلا مسلا اتبعى مسلا قموات الجزيرة او صفحة الجزيرة وصفحة راض وصفحة مش عارف ايه وايه وايه وايه. تجدين الكلام كله داير في نطاق معين الناس أن الكلام دلوقتي كله داير على سوشيال الميديا على الكلام الأظهر الأظهر يؤكد فرضية الحجاب احنا مش محتاجين تأجيد الأظهر أساساً ومش مسألة خلافية عشان الأظهر يطلق يحسمها لنا مثلاً زون الله خيراً على موقفهم زون الله خيراً أن هما بي بي بينطقوا بالحق في دي أن المسألة هي في الحجاب يبقى احنا ممكن نشوف الكلام اللي المشايخ بيتكلموا فيه او ممكن نقول حتى الدكتور حازم نقول مشايخ والله عاوزين توجيه على مسألة دي الان قضية مثلا قضيه غزه مثلا قضيه اعطداء الصيون مثلا الترندات بمعنى كده ايه الكلام ايه القضايا اللي الناس بتتناقش فيها في هذه الفتره عشان انا ما يبقاش الناس بيتكلموا مثلا في الحجاب وانا مثلا مركز حملتي كلها الاسبوع ده اللي هو في كلام عن الحجاب مركز حملتي في مثلا عن مساعده المسلمين في الفقراء في دولة مالاوي ممكن أعمل عن لمساعده المسلمين مش بقلل من ده ولا اقول حاجة بس ااا يعني في جزء أنا واخد بالي قوي قوي وجزء مش غير يكون موجه لعلاج القضية للناس بتناقشوا فيها ده اللي اقصده يا شيخ عمر مصطفى تمام ده جزء ده جزء اللي هو تارجو خاص تمام ده جو خاص للتريد سوشيال ميديا احنا برده مش السوشيال ميديا هي الحركه بشكل اساسي يعني مش هما الكلام دلوقتي في, في قضية فرعية فاحنا ننكس كل قضيتنا في القضايا الفرعية من القضايا الاساسية قد يكون القضية الاساسية ودي يفد فيها مشاكل اكثر تمام؟ خصوانا المشاكل جلوش ان هو القضية العامة في غالب الوقت تكون اهم من القضية الخاصة تمام؟ القضية الخاصة اللي هو التجسل الشمدية الفترة معها في دلوقتي نسى بكثرة عن الشرش عراوة بكاية وكلمة عن رابح ومحمود بن الله الحمد وقبل كده كان كان الشاب اللي اسمه النط الافضل مش عارف ايه الكلام ده ده اتوجه خاص ان هو التوجه العام ده اهم في فيروس ااا وده ممكن كمان ان احنا في مساعده حل مشاكل تمام يعني التوجه الاهم اللي هو المحتوى اللي الناس بتشوفه دلوقتي تمام على سبيل السر احد بالافاضل كان مركز في الفترة هنحدد تقريبا 2015 تقريبا عن التاريخ على أضيف رأيي. بعد كده لقى إن موجة الإلحاد بدأت تنتشر. فلقى إن هو لمناسب لدعوة الشباب العالم دلوقتي إن هو يرثخ عنهم هذا الإسلام. هو يعني هو كان شايف إن هو بعض المسلمين لو سألت عن هدف عن الإسلام أو مفهوم الإسلام هتلاقيه فهمه فهم غلط. هو لإن هو في الرواسخ راسخ أو الكلام ده، فهو ال مثلاً هاي شاب من من أول بعد ألفين بعد 2014 واربعطش من زاي قبل ألفين اللي بعد 2014 من زاي قبل ألفين واربعطش، تمام؟ العام اللي هو هيتم رزده، وده ممكن يكون بسبب مشاكل، اللي ده. هل عمه دلوقتي بقى في إنه أوقات اللي بالطالب على مستوى رجل ومرأة المراز الحاجات دي محتاجة في اساسيات محتاجة تقدم لها محتوى ناس ف... دي فا ده مقصوب التوجه ولا أشوف هذاك رأيك فيه معايا عمر ما... أنا طلع. أنا, طلع. طلع. انا اللي كنت بوضحوا الفت بوضح كلامك بس مش اكتر يعني انا انا فاهم انا فاهم اللي بتتكلم فيه ومتفق معاك كليا وبالذات ماذا نريد ان تمام قادم... هو اصلا جزئين أنا اصلا جزئين يعني هو في جزء التوجه العام وجزء التوجه الخاص يعني دول طول اللي طول... مهمتين التوجه العام ممحلة. التوجه العام ده آه... هو أمر مفتوح باستمرار ومتاح الجميع ان هو ينصح فيه لكن عشان نقف مجموعة معايا تبقى هدفها أراضي التوجه العام هي بأصعب لأن الواقع متشابه يعني أحد مهم الأساسية أحد مهم الأساسية عندنا في, في دوري اللي بقوم بيه في الكيان هو أننا برس التوجه العام يعني أنا ممكن نقعب مثلا ساعة كاملة في اليوم مثلا بتبع السورشال ميديا، بفهم الدنيا مش هزء وبتابع مواقع كتير وبدخل مواقع كثيرة وبشوف عشان لما أجأ أرسل برنامج عارف أما أرسل برنامج بناء على إيه الواقع اللي بيكلمه؟ إيه الواقع اللي بيكلمه؟ <تصفيق> تمام؟ آآ آه... من فضل الله احنا في كل برامجنا بنستشير المشايف يعني في برنامج بنجهز دول أيام ديت آآ آه... لسه برضه يعني بن... بنناقش فيه لسه ملناش حاجة خالص فيه لسه يعني ناقشتي فيه 12 شايف بزمال الله 12 داعي عشان بس إيه بقى أضع المحاور العامة بيتكلم عن مشاكل الملتزمين المشاكل اللي عايشين فيها والمشاكل اللي وقع منهم فكل شيخ حسب بيئته مصدحني في كلام حضروا لك مثال مثلاً كان الناس اللي نسا شرموهم الشيخ محمد الغليز دكتورة محمد الغليز فقال جزئية جميلة جدا في مشاكل اللي قالها قال ايه قال ال اسمها وقت المجتمع بمعنى أنا نهاردة بلتزم الناس ما لديك مشكلة خلاص إنك تلتزم لكن تقول لهم الشمعدان اللي بيحطوا فيه الشمع اللي هو من الفضة حرام الكباية دي فضة حرام اللي قاعدة بتاعة العائلة دي قاعدة مختلطة والاختلاط ده حرام لا احنا متحب ربنا ومتحب دينه كل حاجة لكن ما تقول لناش ده حرام مثلا فكل واحد بيطرح قضية ده كلام الدكتور نحمد الشيخ قال كلام غير ده خالص كلام ثاني خالص هبتجمع الواقع ده ده ده مرد الواقع لإحنا في الواقع ما نقدرش نمشي فيه الواحدنا احنا جزء من.. احنا لابنا في بناء العالم الإسلامي في بناء الدعاة في مصر وفي العالم الإسلامي لازم نرجع لما في كل برامجنا كل برامجنا ده موجود وبنشاول إحنا بقى وممكن إسمع مثلا.. ممكن الأخت الخريجة مثلا أو الأخت الكريمة أو الأخت يسرة الأخت جيجي الأخ أحمد الأخ أمر يقول لي إحنا شايفين مشكلة جامدة اللي أمدي فات وكذا أخت تشكت من وجود كذا. آه. يرصدوا هما عايشين واقع برضه هما عايشين مواصفات وخاصة بعض أخواتنا الفضائيات اللي من بلاد أخرى غير مصر فبيرصدوا واقع هما عايشينه تعرفين يعني فدا موجود لكن عشان الواقع الخاص ممكن الناس تساعد فيه لكن الواقع العام الناس ممكن تساعد فيه بس عشان يبقى بشكل نظامي بس الواقع العام ده محتاج له مراحل متباينة شوية في الرصد لأنه م. على المدى الزمني القريب متشابه يعني الواقع العام اللي الأم عشان النهاردة من شهر وهو من ثلاث شهور وهو من سنتين مش محتاج لكن ايه. الواقع اللي هو التاني اللي هو الت rendats والاشكاليات ال في المجتمع اللي هي ال المتغيرة ومتقديرة دللي ممكن كل أسباب في قضية النهاردة قضيت الحجاب بالسنة المرة من شهرين كان قضيت إن مش مشاجرة على تقدم زوج اكبر قضية تحلي مشكلة فلسطين تحلي مشكلة الامة الاسلامية المرأة راجب عليها لو مش راجب عليها تخدم زبط ده القضية اللي بتهم الناس غريبة اشياء <تصفيق> عجيبة الصراحة ف... فمثلا فمثلا ده... ده قضية يعني متجددة كل شهر اثنين ثلاثة لكن القضية اللي <تصفيق> تمثت أزمة الامة قزمة الامة بقى لها سنين هي, هي لم يحدث الاسلامية <تصفيق> ف... <تصفيق> فالرأس دي العام أعتقد هيبقى محتاج فترات ممكن أن يجي كل ستة شهر ننزل بوست ونطم من كل الناس وفي الإدارة وفي كل الأجسام ما هو تحليلكم للمشاكل في الواقع العاية الناس هو ده على فترات متبعدة لكن اللي هو متجد ده أعتقد هيبقى يعني العام مش هيئة متجد أعتقد كده طيب بوست عايز أن أقول الحاجة اه هو احنا منذ وقت نتكلم عن الحاجات اللي يكون عندنا تصور لها بغض نظر من اللي يعني حد منبرد خاصة لعام الحكاية بس يكون عندنا تصور عامل ان هو عالا قال في خلال الشهر الجاي التوجه العام ورزة العام اللي حشي عاملين عليه هو مشاكل متجمين او موجات التشكيك في الاختدام او رزة العام هو الحاجة اللي عندنا والتوجوة الخاصة والرزة الخاص هو القضايا الفرعية اللي بناكنا فيها فإن هو يكون عندنا المرهوم ده بغض النظر عن مين لهمث يعني إحنا قلنا عايزين شخص يسمع مقاطع ويطلع زعل منها أي إحنا عايزين عايزين حد يعمل كده حتى لو حد من فريق تاني أو من موقع تاني بس مني بعدها قلنا الأخت زورها يعني كده إن يكون عندنا صور كده ذكية مهمة تانية وهي شخص يرسل طلقات عامة وطلقات خاصة الطلقات الخاصة ممكن يكون أخوتنا في فريق يعملوا كده رأي العام في مجموعة من اللجنة العلمية، مجموعة مشايخ، مجموعة أفراد ومشايخ مجموعة شباب، أيّاً كان اللي هيقوم بالقضية دي يوهم أنه هو يتم من رصد الحجاري والتوضيح أن في الفترة القادية تركزنا على مشاكل المتدين، مثلاً أو مواجهة الشكل الإسلامية بس هو كان عمل التصارب العام ده بغض النظر عن. الرصد العام ده أنا هوضح لك، الرصد العام ده بيقوم به بي مجلس ده يعني في قضية في. في خطة عامة في اباء وموضوعه للقضاء العامه تمام احنا نساعد يعني احنا مش مش معنى ان هم بيقوموا بيها ان في اداره بتقوم بيها ان احنا مش هنعملها احنا عادي ممكن نتبادل ونقول ونرفع وجهه نظرنا ونساعد لكن الامر ده احنا مكتفيين بيه يعني عندنا انا هديهولك كل 3 اشهر هاديك خطة عامة يعني هو ده موجود بالفعل ان هو موجود ال... في الفترة الجاية إن شاء الله يكون التوجه هذا تركيز العمل هاي. يعني أنا أنا إن شاء الله بإذن الله يعني بإذن الله عز وجل يمكن خلال الأسبوع كده هتلاقي عندك برنامج بخطة العمل اللي هي اللي هي بتمس بعض القضايا في الشهر الجاي وشهر يناير شهر 12 شهر, شهر ااا بعد كده أه... عن خطة مرحلية ده موجود من مم. سنين بفضل الله عز وجل. مم. هو الهدف بس ان هم يبقى الشيء تشتتهمش يعني جزئي ثاني مثلا عن سبع قضايا مختلفه عن بعض ان هو احنا عارفين بين بين, بين الكتابه ايه وبينها ايه المفروض مركز بس يعني مش بقول ان هو ان هو وجود غ... غلط او شاغله كده لا لا انا عارف انا عارف ان بشكل نظري فقط اه لا انا عارف انا عارف ومقتنع يعني انا ب... انا ب... ب... بتكلم بارياحيه ومتفاهم وان اساسنا كلهم الكلام ده موجود بالصمار احنا حتى على مستوى المرافق احنا عملنا خطة رمود سنة خطة خلال, خلال, خلال ايامها من الادارة احنا عملناها اللي هي بنعمل ايه دخل اقسامنا الداخلية يعني خطة الداخلية التشغيلية للأقسام اضافة إلى في خطة عامة لكيان كله الكلام خلال سنة بيعملها حالياً ماشي خلال خلال شهور. لسه في اول خطة بدلنا منها برنامجها حكاوي كده أجي من المدرب الشيخ عبد الرحمن منصور أسرة بأطفال وأسرة اللي ما حاول كتير كثير في برنامج قريب بيبدأ هيتم عم شكل ملتزمين وبعدين في برنامج في نص السنة عن حاجة اسمها ااا دالسة عناوين مش حاجة تام. ما ممكن تقول تاني <تصفيق> اللي تا اللي قائمة الآن خ برنامج حكبي kids. اليوم ده الهدف منه الهدف منه هو تربية الأباء. <تصفيق> هيقوم خلال خلال يعني مطرح يعني تصاغ الفكره انها خلال أسبوع او 10 ايام مع الدكتور منصور برنامج عن كلام ده يا جماعه ما يخرجش بره كبير ويعني الصراحة انا بقالي تقريبا بقالي حوالي 14 يوم شغال فيه بشكل يومي يومي شغال فيه أه. لسه ولسه لم تكتب عنوان حلقة واحدة ماشي ده ما هيبقى برنامج حواري غير ما يبقى برنامج حواري في برنامج في نصف السنة عن غالباً برضو لسه مخدناش موات عن دولة رحمد عمون عم نستة عن حاجة اسمها معركة النص أوه. بتكلم عن الضرب العلماني اللي حصل دلوقتي مع النصف الشراعية وكلاماً اسمها معركة النص ده كده تقنية سوار واحد تقريباً نصف السنة ممكن. كل دقطة من دول لها علاقة بالواقع ممكن. يعني كل نوطن من دول لها علاقة بواقع. يعني لو انت سألتني في سؤال ليه عملت ده آه... في إجابات ليه عملت ده. يعني فيه من الواقع. يعني, يعني متعاوز أقول لك مثلا آه... أحد الناس اللي تشوفتها دكتور دوتور كمار على شخص محاوقت بدمج من مرحلتين مرحلتين مرحلتين وست محاوقت. قال للمحورين ده محتاج في برنامج. وليس ما عاش يبقى محوا هردخل عاوزوا عاوز بردامج كامل <تصفيق> فهكذا يعني فده موجود بالفعل بفضل الله جل يعني وبنعمله <تصفيق> بس محتاجين برضو في النص يعني ونسأل ونستشير ونشاور بعضنا ده مفيش مشكلة يعني احنا جزء ان <تصفيق> احنا نرصد الواقع برضو ونساعد فيه ده مفيش فيه اشكل لكن الرصدي هيبقى انكتاب الظروف بعض البنات بيجي نستشير فيهم الاخوات نعمل اجتماع ونشير الاخوه وايه رايكم الفتره الجايه نعمل ايه طب امم تمام اصل والله مستني لو الكلام ده جاهز بالفعل ممكن تبقى تشاركوا معانا ااا على السنترا او او على الخاص في احنا لما بيجي عشان يعني اسماء الاعداد المبدئي قابل انه يتغير كله يعني ممكن ابعت البرنامج لشيف داعية فتكلم معاه فيحصل اصلا تغيير كامل للبرنامج دايما على طول يعني ده مستمر معنا ابن عودش البرنامج وننزله الى لما بيصاغ في شكل نهائي قبل مرحلة التنفيذ بقى عدد الحلقات اسماء شيديوخ اسماء الحلقات مدة الحلقة شكل الحلقة طبيعات الاخراج بتاع الحلقة مدة الحلقة مواعيد البس بينزل برنامج ببنشرح للناس بعد كده لكن أصلاً مرحلات العدد دي أنا ما عم لو أنت تيجي دلوقتي إيه معلوماتك عن برنامج الشيخ عبد الرحمن وصورها دي فكرة عامة ظهر النكاح أربع خمس مرات برنامج الشيخ عبد الرحمن منتظر إنه هو خلال الأسبوع يديني تصوّر للحلقات. فأنا لسه ممكن أغير. ممكن أبحث مثلا أبجدات الأضرم المالية للأسرة في يوم هو يغيرها معنتين هي دوارت جداً مع الدعاء والمشيئخ لأنه هم فينا حضر. ممكن اغير هقول لك لما ان شاء الله بإذن الله يكمل عشان تعرف تبني علاقتك على كلام ك... كلام مكتمل مش كلام قابل للتغيير لا بص ماشي انا مش, مش بتكلم عن البرامج المخصصه برامج شخفان شخفان بتكلم على المحاول ذات نفسها او الرز العام يعني اللي فهمته من كلامك ان هو في مشاكل الملتزمين وفي آه آه اسره وتربية الابناء هي دي الرز العام شايف ان هو التهديف على الصحر في الفترة الجاية بس اه اه هو ده كده ممكن تقول كده زائد مساعدة معركة بس النص اللي هو خاص بيه اه ضرب في الدين وضرب الليبراليين والعلمانيين وتعاملهم في الدين معركة النص تمام تمام ده. ده. اه تمام متاز جده نيجي نجب بقى في التوجه الخاص قلنا مني انها هيه تماما من الترند التريند على social media ايه له او الاشخاص المشهورين او الشخصيه العام الصفحه العام يعني قلب السوشيال ميديا كده يعرف الترند من اول ما يطلع يعني هو الترند لما بينتشر بيكون عمل قطفي طويل ممكن هو نفسه التيك توك بتاع تمام يعني مثلا دلوقتي قضيه راجح وكريم بدات تنكمش هو بدأ يبقى في ترند جديد فاحنا مهم عشان نقدر المحتوى اللي ان يكون انتم ذا من اول ما يجب. عايز الشخص متابع بشكل مستمع. ممكن هو ممكن ان شاء الله في الوقت دي. رازد التابع هو هو انت برضه عمر انا ساعدك دوت وانت برضه هتساعد فيه. تماما. يعني انا انت هتشاعد فيه شوية. لان انت برضه عندك تركيز فيه شوية وانه ساعد فيه. ممكن حتى يساعد فيه. يساعد معايا. اندخل. الله استمع. هو مستمع. خواتي ممكن تساعدون عنا الأخت أمل الأقصر ممكن تساعدون عنا في المسائل دي أنت أنت والاخت مها أو الأخت أم عبد الرحمن طيب خواتي أنا الأخت مها الأخت أمل معنا أم عبد الرحمن طيب خلاص. حالك معنا في المسألة دي إن شاء الله تقدر تتابع معنا التريندات اللي موجودة والحو... والأشياء اللي الناس بيتموا بها على السوشيال ميديا في في الفترة الضيئة زي مثلا قضية قتل الولد اللي اسمه راجح اللي قتل الولد دوت محمود والقصد دي يعني بتلاقي حاجة الناس بيتكلموا فيها ت... تأكيزوا كل أسبوع أيه أو كل يومين ثلاثة أيه القضية اللي سيرى قوي عند الناس وده يا جماعة عنام البصت له واللي يجد قضية سائرة في مسألة معاناة يبقى يعني ممكن سعب برضه قضايا بتحدث قبل كده بعض القضايا في المغرب معنا أختنا خديجة وأختنا أسرة وأختنا سلمة بزورة أخواتنا من المغرب بس مثلا زي قضية فرنسة العلو قضية تحويل العلوم تدرسها باللغة الفرنسية تقريباً عندهم في المغرب دي قضية يهم إحنا عندها تقريباً 20% من جمهورنا مغاربة فده أمر مهم مم. برضو ده ليس فقط يا جماعة القضايا والترندات التي خاصه نصر يعني يعني خاصت الجمهور الصفحة على الأقل على الأقل خالص صحيح عمر؟ ها طبعاً طبعاً الحامل يحذب أكثر هذه برضو قضايا المغرب اللي باش حظنا فيها قضايا المغرب أخواتنا من المغرب هساعدنا فيها فده هيبقى أمر ما بنقول حد معين نعمله عشان يبقى بس تقسيم العمل لكن كلنا اللي يجد حاجة فيها رواج في ألة معينة ي... ي... هيكتوبها في البوست ده برضه ده بوست مخصص برضه لمتابعة القضايا الخاصة التي تشغل عموم <تغمال والأخت تغمال> بعد كده الأمر تمام عشان منخص الجزء اللي او المرحلة الاولى احنا المرحلة دي ممكنش خصوصها تمام احنا نتكلم على البحث والتحليل هو هيتم المرحلة دي على ثلاث مراحل تمام اول مرحلة رصد توجه العام زي ما قلت لي انك يعني ان هو ده جهز بالسابع هتشارك لانا ان شاء الله سواء كان هل توجه العام تأسيس الاسرة او معلقة النصر ودرب مشاكل متداينه الكلام ده كله ده العام العاب الرزق الخاص اللي هو الترند بتاع السوشيال ميديا واللي عليها هتتحدد المحتوى اللي ممكن يتم متابعته في المحتوى ده يعني مثلا والله في درس للشيخ فلان يا سبب جزئري حتى لو كمل من 2010 بس هو في جزء من المحتوى نفسه القصة دي وفي خطب للشيخ فلان وفي كذا في 10 دول هنحولهم لاخت جزور ت تطلع منهم المقاطع اللي ممكن تناسب ال الأجزاء دي. تمام كده؟ صح كده؟ اوه كده تمام كده تمام جد. تمام. تمام الله مستعد. ده معنا المرحلة التانية وهي واحدة تجهز المحتوى وديه أخطر مرحلة في العمل كله. تمام؟ نحن دلوقتي أحدبنا الأهداف نحن نحن نشوها في الفترة الجاية وهي التأسيس للنصر المسلمة. هو المحتوى اللي يناسب الناس ان هما ي اا ايه المحتوى اللي يناسب نشروا ابدا عليه مثال كان في بعض الدعاه في فتره معينه بانشروا اا بين نسوه غلبيه و وشالوا وكده بعد كده بدأوا بداوا يخطوا الشباب في محتوى جديد بداوا ينسوا بدلك تمام هو طبعا حكم اللبس البدل جائز بس أنه هو الفكرة ان هو بيقرب الشباب الشخصي مثلا بيجيب انبيس تيشيرت و بطن يعني ندير التائمان المجلس هو في خطره ان هو بيحاول يقرب الشباب تمام نيجي على السوشيال ميليا الفكرة ان هو المحتاج ده ازاي عايزين عاسين المحتاج سياسي قبل عام 2014 مكانش فيه كان محتاج عني جدا يعني الاشخاص اللي كانوا متجلي للاسف كان لما يكون بيقرا كده وكده, وكده مش عارف ايه ظهر توتر في دي السوشيال ميديا احنا عايزين نكحم الشباب في الـ في الـ في السياسه فاحنا مش هنعمل لهم حلقة ساعتين الشاب مستحيل في حلقة ساعتين فيها كلام تنزيل وكلام اقتصادي وكلام عسكري وكلام أمي مش عارف الكلام ده هو معلش يا استاذ عادل ده ظهر طنقي مين اللي هي 10 دقايق بيكون جزء منها كهدي وجزء ايه مش تمثيل مشاعري عشان خاطر يوصل الحاجات دي حتى كمان في المحتوى العلمي تمام ان هو الشباب ما عندهمش الاستعداد ان هم يشوف مثلا مش هقول لك يقرا كتاب عن فيزياء او او الاحياء او الجيولوجيا او الكلام ده كله ما عندهمش حتى ان يشوف وثائقي ساعه ونص من آه من آه اسمه ايه ده ناشنال جيوغرافيك انظم بدا يظهر طموحه زي الدحيح التحيح والايكولوجي النزي اللي هو أنا هقولك أجيبه لك من آخر في سبع دقايق تمام طبعاً بغض النظر إن هما المحتوى اللي بنشر نشر الجافيك او في التحية او كم بس أنا كان الفكرة نفسها اللي هو تطوير النكتة لمن يناسب الشريك وفي طبعا بعض الدعاة بدأوا يعني يهتموا بالجزء دي زي الشيخ المنجد او أو مونجنا شاف صح احطوكم مونجدا ولا منجد ربنا فرق في منجد ربنا ربي فرق ربنا فرق عن اما صالح المنجد ام ربنا ربي فرق ربنا يفرد عنه رب المنجد. آه. المنجد. آه. في... يفرد عنه كل كل الناس يعني هو اهتم كتير في الفترة دي برضه انه كان في موقع اسلامية الفترة اللي فعلها زي اسلام ودي ده بس ما كان يشبي الناس من الشارع هذا يطلع دي في وفي يناسب الاشتراك في الحديث تمام؟ ويعملونه شنجرة مشاعفة التامدة المقصود في الجزء دي انه هو نجهز المحتوى ليلائم لي الشباب وللائم السوشيال ميديا. دي النقطة خطيرة جدا احنا دلوقتي الوقت مثلا قضية رعاية الاسرة او بناء الاسرة المسلمة المحتوى ده مهم جدا بس انا لو قدمنا في لقاء ساعة ونصف مشاركة على الفيسبوك محدش يشوف لان هو المشغل بتاع الفيسبوك اصلا ما يشجعش انك انت تشوف اكتر من خمس دقائق واغلب اللي بيخش الفيسبوك يعني هو اخده 3 وخلاص حتى كانت اغلب اغلب الصفحات تقريبا بقت اتوقفه موجود دي الميزه بتاعتها دي باخود بقى انتم النقط ده ان هو فكر نفسه ان هو تحديد ملائمه المحتوي الشباب والسوشيال ميديا واضح طبعا عشان نكون مركزين ناخد دلوقتي بنشتغل على عندنا رقم في فيسبوك رقم 2 يوتيوب رقم 3 تليجرام ورقم 4 تويتر تمام صح كده وصلنا اه اينه تمام كل قناه لها محتوى خاص فيها تمام اليوتيوب ما فيش مش خلينا فيه اي محتوى أي أو يعني مكافأة يعني يعني إن إن فيه سهل يعني الفيسبوك ااا المختلف فيه مش هيناسب السوشيال ميديا اليوتيوب ما اللي اللي ينشر على الاليوتيوب مش هيناسب مش على الفيسبوك يعني ممكن نشوف قبل نحنا شوفته لأن هو أنا عادي بس واحد شايفه اكتر واحد أنا كلاريتينشان ريد بتاع مش مكمل ااا خممسة إزاي هي نصب تشوف أو ديتينك يعني هي نصب تشوف ديتينك خاص وتفعل ف آه... نوع محتوى نوع عرض محتوى تمام اا آه... واليديو طبعا هيكون فيه مساعده من بريمو تيج ان هو هل المحتوى هنشره اا آه... الشيخ قاعد يتكلم تمام ولا هيكون في رسوم توضيحية او اوبو بوينت او رسوم جرافيك ايا كان بغض النظر الفكرة هو تجهيز المحتوى اللي يلائم المحاور اللي احنا قلناها في المحاور تمام ايض بش... بشكل بشكل خاص غير هيكون الفيديوهات القصيره وال والصور المقطوع عليها تيكست يعني اكتر حاجتين هيكون في تركيز بس هو كيف ازاي يتم اخراج الجزئيه ودي زي ما احنا هنهتم بشكل بشكل عام آه... هل هيتم انكتاب المحتوى باللغه الفصحى ولا هيكتبه باللهجه المصريه كل الكلام ده ان هو يطلع في اخر قصه محتوى تلاقي مش عارف في احد الدعايات هو مش من مصر بس عمل درس مواجه المصريين فبقيتكلم بالنسبة المصري كمام فكل الحاجات دي الظروف الخاصة المحتوى انه هو يتم هي امور عامة مش مش امور خاصة مش مش مش, مش فريقتين هنقولهم يعني الموضوع منكم يحتاج فترة انه يحسنهم انه هنا حدبنا الموجودة تشريف الإسلام حددنا آيكوط الإسراء وحددنا مشاكل مدفين ثلاث التح... محاور دولة المحاور الخاصة آه... قضية شيخ الشعارة مثلا فهما الأبواحارات دولة نحن نحتاجها في النشط الجاي ما هو المحتوى اللي يلائم المحاور دي ده هنحن نحتاج كلهم المسؤومة يشتغل فيه بإذن الله لك. بشكل ظامر خلق تعليق أزيك الله خيراً. أنا أحتاج بس معينة زارة أم برضو عشان الوقات النظر تتقرب برضو حركة هتنبه هتعمل بوست فيه تنبيهات خاصة بالفيديوهات تتنبيه ايه أهم م. المعايير او ازاي يستعينوا او ايه هي ال الاماكن اللي ياخدوا منها معايير تبقى تناسب او يراعوها في الفيديوهات وممكن م. تقرب الصورة بأمثلة تجدني مثال نموذج انت شايف ان النموذج ده في جزء كبير من المعايير فعشان برضو الصورة تتقرب للناس كذلك برضو المحتوى الكتابي كذلك محتوى التصميم يعني انت اعمل نماذج او ادي معاييرك على كل على كل نوع من المحتوى الكتابي والتصميم والمونتاج وهكذا كما قلت اكتب بوست بالمعايير ووضع روابط للناس تقرأ آه... المعايير اللي واجب مراعاةها مثلا زي عدد الكلمات عدد الأحرف شكل التصميم الكلام انت يعني شايف مم. ان هو يحقق الهدف برضو واتتابع مرد الناس في آه... تلاقي مثلا فيديو آه... جميل جدا وممتاز جدا بس كان يومكسه ان احنا نكتب التكست بشكل معين آه... انصح تمام. انصح مش كلا خالص يعني انصح تمام. الناس الله وبركة الله يعني كلهم آه... أهل فضل و... وجزو والله خيرا يعني يكبرون المصر فلا ما بش داعي احنا نتكفل يعني... كم... بس بزيك والله خير في أي حاجة آه... عندك؟ آه... آه... لا دا لسا لسا شكرا بس احنا آه... خلص قررنا خلص هو احنا لو جهزنا المرحلتين الثالثنا واحد الدول فاحنا خلصنا أهم أصعب وسلقية تقريبا في السوش آه... نيجي بقى المرحلة الثالثة وهي مرحلة إنتاج المحتوى اه احنا خلاص بقى عرفنا يعني حاببين اقول حاجه من المرحله اللي احنا هنشتغل عليها ويعني حددنا ايه هو المحتوى اللي عايزين حاجة الشيخ فاني الدكتور فاني الاستاذ فاني والكل يعني عندي جزئية ان يتم ناخد المحتوى في الحاجة دي وبعد كده هننتج المحتوى نفسه يعني خلاص بقى هنخلي الاخت فاني تكتب لنا وتستند بالمعايير فاني احنا حددنا المعايير ثم المرحله الثانيه هنكتب يعني هتحب تكتب بس دي المعايير دي هتقص التدريبات على المعايير دي فريم منتج هي حي... منتج فيديو بالمعايير دي فاهم كده تمام اظن دي متكات متكنا عليها تمام ماشي خلاص دي تمام ده تمام مرحلة المحرر مرحله الترويج اا وورد ان شاء الله تكون سهلة اا تك تكو زي فني انا اقصد ان هو هن بعت عايز اسئله استاذ هو الطبيعي قال اصلا ما يحبش الاعلانات المدفوعه لانه هو الفيسبوك اعلانه غاليه شوية. وفي محتاج بقى انه ما يحبش يدفع الناس مصاريف كذا سبب إنه هو يعني ان احنا المحتوى ان غير تجاري الافضل هنا سيزون كتير جدا مع ورن بس تميتك عارفه اصدق الخفض شويه تمام المرحله مرحله الترويج انا اعتمدت فيها على الترويج المحتوى ان هو احنا لو وزننا لو عملنا محتوى ضخم جدا بدون ترويج ليه يعني مش هيجيب لنا كبير فمهم بالنسبه النهارده الترويج احنا نعتمد فيه على ثلاث محاور المحور الاول الاعلانات وانا في الطبيعي ما يحبش الاعلانات في المحتوى الداعم يعني هو الإعلان أفضلها يعني سواء محتوى تجاري إنما محتوى الغير تجاري اللي هو أنت مش مستعد تعمل مش مستعد يعمل باشترى ونسيم منك منتجات معين لو أنت مش بتعمل للإعلان ده فلازم ااا فلازم تتعامل توصله على طريقة يعني هاتي. لو معك ميزانية خرافية زما أجي بوصلك عامة أجي بوصلك إلين أول نزد كابتن أنا على فيسبوك بالأرقام يعني لفات الضوارات ممكن يعني تقدر تقدر واحد ممكن توصفها أكثر من ألف دورات. أقطعك أقطعك أقطعك أقطعك. ااا مرضون ما بنسبة الفضل الأهلية. أنا أثناء الفترة السابقة حتى قبل وجود أخونا عمر معانا أنا يعني عملنا لقاء مع إحدى شركات العمل في ك في إدارة السوشيال ميديا في مصر شركة كبيرة جدا جدا. وأثنى سناء رهيب آه... على الجهد اللي قام في الصف يعني الرجل اللي قال الجهد اللي بتعمل خرافي خرافي آه... الكلام ده بتعمل بره بآلافات ب... يعني آلاف الآلاف من الأموال اللي انتو بتعملوه جزءه ناوسيل على الموجودين اللي عمله. وقال له قدامي بالحرف كنت قد حضر في الجلسة النواصمي قال له انا اتعلم منك الشغل اللي انت تعمله. انا اجا اسألك مش م. كنت انت بريجي بسألك. صراحة. و... وذكر من ضمن الامور انه كان بيعمل شركة تجارية. كان بيعمل لهم اعلان في الاسبوع. اعلان واحد. ثمان اعلان ألف دولار بيعمل بيعمل ألم موال تكلفة التمويل ألف دولار دبوس واحد عشان في الآخر يشوفوا مئة ألف واحد بس ده حاجات غريبة قد نضع أرقام مهولة في ال... في تسوية الكلام ده و... وما تقومون به في الصفحة هذا يعني لا يقدر بمال لو قدر بمال عاوز مثلا الدولة كذا كله خياب الصراحة صراحة والله ربنا بيرك فيكم يا رب الصراحة يعني آآ آآ يكفي بس يكفي التصميمات والفيديوهات اللي بتحصل بيحصل 8 تصميمات في الشخة تصميمين في الأسبوع بيندفع فيهم 15 ألف جنيه من 1000 دولار كما ان الشركة تعمل م. لي 8 تصميمات و... وتروج لك ليهم 8 8 معهم معاهم تصميمات يعني في الشهر 15000 ده الكلام اللي اتقال يعني فيعني احنا مديونين لكم يا جماعة بحق كتير قوي. ربنا يبارك طبعا ربنا يبارك فينا رب المجهود بالمذون يعني هو المجهود يوم بيشركه شيء كبيرة كمان مش شيء صغيره في محتوى بس انا كنت كان في حته الإعلانات اللي بنستعير في فيسبوك في نقوله يا فيسبوك اعملي اعلانات دي اللي مكان فيها إنما في الكارديوز محتوى ما شاء الله مجهود كبير جداً لا يقدره الا شخص ان بي <تصفيق> يعني ما نقدرش ادرس واحد شغال في, في المجال ده يعرف قد ايه ان هو انتاج قطعه محتوى واحد ممكن تحتاج عشان أشخاص تشتغل عليها شغل تقيل مش من شغل هواية لأ شغل إيه ربنا يباركهم ويتقبل منهم رضي ويجلهم بالحسنات أحسنًا فلتوضح بس أنا كنت أتكلم حتى النحن ندفع على في فيسبوك إعلانات في ال يعني ندفع في فيسبوك نقدر نخدي فيسبوك يعمل إعلانات بيل حتى أنا كنت أتكلم فيها إنه هو أنا من أفضل إنه في المصارعة إنه ي يتم زي كده أتمنى تكون الحاجز واضحة إلى نحن في مرحلة الحالية بالطبع من الحال الذي كان لعادة التنسيط في الصفحة فانهو الصفحة ما شاء الله موجود كبير جدا متابعة عليها لكن محتاجين من الموجود ان شاء الله فهنا نضطر ان احنا نتفع اعلانات شوية في الاول يعني تمام الحاجة الثانية نشف صفحات دعوية اخرى بكثير فيها من صفحات ممكن تاخد حاجة مريزة ويشيرها على الصفحة اللي عندي والحاجة الثالثة وسائل اخرى حايتين ما كنت رحبنا نقاش فيها ان شاء الله احد عن فكرة نعتبر عليهم دع الصفحة ان شاء الله و بعد كذا المرحلة ربع المرحلة خمسة وهي هو التحليل المتبع لأن لما نفود جهزنا المحتوى ونشرنا وروجنا فنبدأ نحلل المتابعات نشوف المادة اللي المخالف وقت الناس نوع النوع محتوى الناس تفاعل الناس الناس مثلا ممكن تخلي النوال محتوى غامض فهذا توضيح توضوح لي في الخطوة وهو الهدف من التحليل طبعا ان هو آه رصد آه المحتوى اللي تم نشره فعل عشان خاطر ممكن يتم عمل لبعض التحسينات في المرحلة الجانية بس لنك يا خواص الصلاة <تصفيق> شكرا الله عز وجل عمره من حرج بقى عم بوسط كده زلناها انتفانة بوسط الانتفانة عليها جزاك الله اخلا تخضر بها واي حاجة هتخص فرق العمل حرجة تابع فيها مع خونة محمد داجا حاجة تخص المنتدى حرجة تابع فيها مع أخوات المسؤوات على المنتدى الأختي الكريمة هي مديرة المنتدى كريمة برطاكات انها برضو هوضح لك اسماء الناس أي حاجة خاصة بالأخوات، الأخت خديجة، أي حاجة خاصة بالتحفيز في ناس ليها، يعني الحاجة ديها عظم معك إن شاء الله على التبع بسميها بدئياً بصطاطة الناس كلها إن شاء الله بإذن الله يعني عاز أقولك يعني هم نساء ولكن يفعلوا أكثر ما تفعله الرجال فيعني إن شاء الله أنطلق وطمن أن أنت إن شاء الله بإذن الله يعني مسنود جزوهما الله خلا يعني أطمع أنا فاكرت عشانة أخيش فاكر خلاهما كان بيقسم خص في الأخوات وقسم خص يعني نقول يا ترى كل ما الكورنف. شاء الله ال. ربهم اهل فضل و... يعني واهل دين لازم الله خير الصرا. بنبرفين فان شاء الله بيزنا كمل وربنا رب عينك ولو حد عنده جماعة يسفة صار يتخبر يسفة يا جماعة. جزاكم الله, زيكم الله ربنا بات تسجيل الأدمت وسلمنا منه نسخة لخطنا لأسرة ومنا مستان عشان فرق العمل جزاكم الله خير العمل خونا